إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الَّذِي تستاءلون به والأرحام إِنَّ الله جاء عليكم رقيباً يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولاً سبيداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 ايها المسلمون من اطاع ربه اعزه ومن عصاه اهانه واجله ايها المسلمون ان الذنوب هي سبب البلاء وضررها على الناس وعلى القلوب يرى في السماء فكان ومنهم من ذكرت وما ظننته وما ضربهم الله ولكن كانوا ففي تلك الغزوة شجر أسر رسول الله الله عليه وسلم وكسر ثمينته السفاة وشجر أسره صلى الله عليه وسلم وكسر ثمينته السفاة وقتل سبعون إنما هو لسبب ذنب قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتكم فيها في غزوة بك قلتم أن هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير قل هو من عند انفسكم قل هو من عند انفسكم فيا ايها المسلمون علينا ان نتقي الله عز وجل وان نجتنب الذنوب والمعاصي فهي سبب البلاء ولهذا يقول نبينا عليه الصلاه والسلام اياكم وهذا اسلوب تحذير ايات ومحضرات الذنوب فمثلها كمثل قوم استمعوا في الواد فاتى هذا لعبد وذاك لعبد والاخر لعبد فجمعوا أعوادهم وابضجوا وطعامهم فكذلك الذنوب تجتمع على صاحبها فتوليكم ايها المسلمون ان الذنوب هي عصيان لله عز وجل وعصيان لنبينا صلى الله عليه وسلم ومخالفه لامر الله ولامر النبي عليه الصلاه والسلام ان الذنوب بعشر المسلمين هي سبب الهموم وسبب الغلو وسبب الاكدار والاحزان قال الله تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضيقا ونحسره يوم القيامه اعمى فما ياتي الضيق في النفوس الا بسبب البعد عن الله فسفسس توحش النفس ويكون بين المذنب وربه وحشة نص الله السلامه والعافية أيها المسلمون إن الذنوب هي سبب البلاء وسبب سقوط الدول فقد ذكر جويب الذنوفين أن الصحابة والتابعين لما ذهروا إلى قبرس وفتحوها وفتحوها وصار أهل قبرس يبكى بعضهم إلى بعضه فقال جويب نظرت فيراه الدردا ويا فيراه الدردا يا ابتي فقلت يا ابا الدرداء كيف تمشي في يوم قد عذل الله فيه الإسلام والا او قال والله إني انظر إلى هؤلاء بين هي امه بينما هي قائمه بين قصورها وبين بساتينها فأجلهم الله وجعلهم الله في هذا الحال بسبب ذنوبهم ومعاصيهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم ايها المسلمون إن الذنوب هي سبب التحصيص إن الذنوب هي سبب قله الامطار ان الذنوب هي سبب الفرقه والقطيعه بين الارحام والجيران إن الذنوب هي سبب غلاء الاسعار إن الذنوب بلاؤها عظيم وشرها وخيف فينبغي عليك ايها المسلم ان تستشعر ذنبك فاياك اياك ان تكون ممن قد طمأت قلبه لا يستشعرن ذنبه ولا يستشعرن معصيته بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن تسره حسمته وتسوه سيئته وتسوه سيئته أقول ما تسمعون؟ وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ايها المسلمون عباد الله انما شاع وزاع في هذه الايام غلاء الاسعار ولست ان غلاء الاسعار امر قد قدره الله وله اسباب فعند احدا ورين أن الصحابة جاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام لما غلط الأسعار في المدينة وقالوا فاعر أنا يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسحر الراجع القابض الضاصف صلوات الله وسلامه عليه وإن الأسعار أيها إنما كان غلاؤها بسبب ذنوبنا ومعاصينا، قال الله جل وعلا وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها ابدا من كل ما كان فكفرت بانعم الله الله بماذا الجوع والخوف بما كانوا يسمعون بما كانوا يسمعون فان الذنوب هي سبب لغلاء الاسعار فنحن ننظر الى احوالنا بين من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله بين من تراه الاغتيال والهوى بين قاتل للنفس بغير حق وبين سارق لأموال العامة ومغتصب لأموال الخاصة بين قطع النسب وعقوق للوالدين وقطع الأرحام وإلى غير ذلك من المعاصي والذنوب وبين دعوة للإباحية وحرية المرأة وتحرير المرأة كما يزعمون من ذنب من عفتها وإسلامها وحيائها أيها المسلمون فان هذه الذنوب لا شك ان لها أثر علينا فالله عز وجل يقول فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا فالذنوب لها اجر عظيم عليك وعلى نفسك ومالك واخرك فان, فإن المعصمه كما يقول ابن عباس يسود بها الوجه وينظم بها القلب وتمحق بها البركه وياتي بها الظلم في قلوب الناس ويحكي بها القلوب في قلوب الناس فإياي وإياكم أيضا من أسلام الغلاء ايها المسلمون جسعوا التجار فمن التجار من يحتكي البضاع من أجل أن ترتبع الأسعار فيا ايها التجار ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وارفقوا بعامة المسلمين واتقوا الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكي الا خاطئ رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام رحم الله عبد التنسي اذا با و رحم الله عبد التنسي اذا شرى أن ان تضيق على المسلمين فهم إخوان وهم بدو اعربتك وارحم من في الارض يرحمكم من في السماء ايها المسلمون عباد الله ان من اسباب من رفع قلاء والبلاء هي الكفر من فنحن نعيش في نعمه في بلد المدرار خيراته كثيره وأرزاقه وفيره إلا أننا لم نشكر الله عز وجل فإن النعنة إذا شفت إذا شفرت وإذا كفرت فرد وقد قال سبحانه لئن شكرتم لأذن لكم ولئن شكرتم فاتقوا الله واشكروا ربكم الجنة وعلا على هذه النعم الوفيره انظر الى الجنة الذين عن من اعمالكم مالكم هجروا املاكهم وتركوا اولادهم وجاءوا للهجر ويلحثون عن لقمة العيش رضوا بالذل والهوان ومن والخوف وركبوا المخاطر وانت في بيتك وبين ابنائك وعيالك وبين زوجك والارزاق تدر علينا وصاروا له ولم تكفينا ولم تكفينا ولم تكفين هذه الارزاق لأننا لأن الجسعة الجسع كثر فينا قد كثر فينا وصار الناس لا يبالون لا يبالون آمن حلال الأكل أم الحرام وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا اصبح العبد معافى في بدنه معه موت يومه آمن في, في سربه فكأن ما حزت الدنيا بحذافيرها أفيرها الله على نعمه فإن الشكر قيد للمعنى الموجوده وكفر وصيد للنعم المفقوده فان الشكر قيد للنعم الموجوده وصيد للنعم المفقوده فاشكروا الله على نعمه وعلى الائه انظروا يا عباد الله تاملوا ما تعيشون فيه قبل اربعين سنه كيف حالنا قبل خمسين سنه قبل تلف واليوم نتمتع بخيرات عظيمه وبرزاق وفيره فعلينا ان نقنع وان نكون ممن يقنع بما كتبه الله عز وجل واياي واياكم من الاشراف والتهديد فان الناس اليوم صاروا يسرفون والله عز وجل يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين وقال سبحانه ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين فمن الناس يسرف ويبذر كبرا وخيلاء وتعاليا بين الناس اتقي الله عز وجل ستحاسب على هذا المال فكم من تناسبات وكم من المناسبات ترى الاسراف فيها ترى الإصراف فمن المسلمين من, من يبيت جائعا من يبيت جائعا لا يجد لقمة العيش وأيضا تتنعم بل ترني ببعامك وشرابك من الأدعام أو بل قد ترمى ما في, في الكمامة فاتقوا الله عز وجل واشفروه على هذه النعم وعلي وعليكم ابائي وإخواني ان نتوب الى الله من ذنوبنا فالله يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون فما لنا حل اذا اردنا الخير واردنا الامانه واردنا الاستقرار واردنا الموده والرحمه الا ان نعود الى الله وان نرجع الى ربنا سبحانه قال صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم العينه وهو نوع من انواع الربا وتركتم في هذا وأخذتم الزرعة وأخذتم أذناب البقر واشتغلتم بالزرعة وأخذتم أذناب البقر أي اشتغلتم بالدنيا صلَّق الله عليكم ظلًا لن يرقعوا حتى ترجعوا إلى دينكم فعلينا أن نرجع إلى ديننا وأن نتوب إلى ربنا سبحانه فالله يحب التوابين ويفرح بتوبة التائبين والله عز وجل يقول واتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تبلعون فاستقيموا على التوحيد وتمسكوا بسنه نبيكم صلى الله عليه وسلم واقيموا الصلوات الخمس وصلوا ارحامكم وبروا بابائكم واحسنوا الى جيرانكم وكونوا مفاتيح خير مغاليق شر عليكم ان تكسبوا الحلال وان تبتعدوا عن الحرام فان الحرام والمال الحرام يعلى البصيره ويؤلس القلب ويؤثر على ذريتك واهلك ويكون سببا في هلاكهم في الدنيا قبل الاخره فاتقوا الله في أموالكم وحركوا على كسب الحلال فعلينا أن نتوب وأن نؤوب إلى الله عز وجل قال سبحانه ولو أن اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى وأن استقاموا على الطريقة لأبقيناهم ما الغذق فالطاع ياتي بها الخير في الدنيا والآخرة قال صلى الله عليه وسلم من أحبى منسانهم في أن يجاد له في عمري وأن ينصد له في رزه فليصر رحمه فليصر رحمه بقى رصلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحسن الجوار وصنة الرحمي تعمل الزيارة وتزيد في الأعمار تعبر الزيارة وتزيد في الأعمار فأقبل على ربكم بتوبية النصوح وتوب إن الله جميعا وأن تنهى الوالدين الكريم عليك أن تصلح بيتك وأن تصلح بيتك وأهلك وأن تصلح أبنائك ومناك فكم من فساد في الأرض نراه في أبنائنا ومناكن ملوعة وابتلاء بالحشيش والمخدرات وسرقة وصفر وإلى غير ذلك من البلايا إنما الأباء. فأكثر فساب الأمناء بسبب إهمال الأباء فاتقوا الله في أمناءكم واتقوا الله في بلاتكم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رأيته فيأيها الوارد الكريم هذه أبانتك في عرف عنها فهل أعددت للسؤال جوابا وهل, وهل جوابك على بيتك على أهلك. فصلاح البيت ان صلح صلحت القرية وصلح القبيله ولكن نرى اجمالا من الاباء الا من رحم الله شغلوا بدنياهم شغلوا باصدقائهم شغلوا بسفرياتهم وتركوا ابناءهم تركوهم لمن لهذه القنوات تركوهم للشوارع تركوهم لقرناء السوء واحرصوا على ابناء و. أبناتكم أيها المسلمون الله الله بفاعة الله علينا أن نتوق وأن نتقل الله عز وجل وأعمارنا محدودة وألقاتنا معدودة وأعمارنا مشهودة ويأيها المسلمون ما من يوم تبلغ شمسه إلا ونحن نقترب إلى أجابنا فعلينا أن نتقل الله وأن نتزود بالأعمال الصالحات واتقوا يوما ترجعون فيه من الله أي المفر لا وزر إلى ربك يوم إذنه مستقر إن تليت وإنهم ملتون ستموت يا عبد الله وستطربك وستنزع هذه الروح قد أبدح من تكتها وقد خاب من بسها فإذا جاءك الموت حين ذات تقول رب ارجعه لعني أعمل صالحا بما ترك لا تنفع النظامة في نئجه فعليك أن تتوب وأن تأوب وأن ترجع إلى ربك ومولاك وأقبل عليه فإن الله تريه وإن الله شكو ويجزع بالجزاء الجزيل على العمل القليل يا عبد الله الا أن تعلم ان ما كادت خرجت روحك انه بما خرجت روحك اصبحت جثه هامده كل بن وانها وان طالت سنه يوما على اله الحدباء ماقوله فيا بقمت الى القبور جثه فاعلم بانك بعدها محمول تحمل على الاكتاف ثم توضع في ذاك القبر فارقك الاحباب والاصحاب فارقت الشهوات واللذات ولم يبق إلا عملك ولم يبق معك إلا عملك قال صلى الله عليه وسلم يرجع إلي ثلاثه ماله وأهله وعمله فيرجع المال والأهل ويبقى العمل فاصلح عمل عبد الله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها فأوس نفس مقصرة وأباي وإقوالي أن نتقي الله عز وجل فالفرج من الله والخير من الله والأمن من الله جل وعلا فعلينا أن نتوب إليه وأن نجل إليه وأن نتقي الله وأن نتوب من ذنوبنا ومعصينا ومعنى رب الجواب رب الرحيم فإياك أن تخلط من رحمته والله يقول سبحانه وتعالى قل يا إبادي الذين أسرفوا على أبسهم لا تخلط من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو النهور الرحيم فأسأل الله حتى وجد أن يوفقنا وإياك من التوبة والأوبة اللهم تب علينا, علينا واغفر ذنوبنا والسعيوا بنا يا رب العالمين اللهم اشرح صدورنا اللهم اشرح صدورنا اللهم اشرح, صدورنا اللهم اشرح اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء يا رب العالمين اللهم اجمع كلمه النبيين عن الحق يا رب العالمين اللهم اجمع كلمه النبيين عن الحق يا رب العالمين اللهم ارادنا واراد هذا البلد الطيب بسوء اللهم سعد تذيره اللهم اجعل في تديره اللهم شدد شمله وفرج جمعه يا رب العالمين اللهم اننا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اننا نسالك ان تغفر لنا ولابائنا ووالداتنا اللهم اغفر لابائنا ووالداتنا اللهم اغفر لابائنا ووالداتنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين